قَالَ كَذَالِكَ اتَّتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ نَسَى وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لَزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى சூலுனிஹம் தியோக கவல கூடுஷம் சிவ கவல ஊரு அபி வ மீன் அ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافًا نَهَارًا لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُ ذَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِفْتِنَه‌ُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآيه من ربه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 بِصِرْفَ فَتَرَبصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى